إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر البيان وعنده وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغاسي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد حياكم الله والمباركون إلى لقاء متجدد من برنامجكم نور القرآن الآيات الكريمة قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سورة النحل تسمى سورة الامتنان لما ذكر الله جل وعلا فيها من منن آتاها تبارك وتعالى عباده بأن سخر لهم الكثير من النعم وقال وهو أصدق القائلين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هنا يقول ربنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الخيل معروفة وتسمى بالخيل قيل لاختيالها والبغال متولدة من الحمير والخيل وهذه الخيل كانت ذات شأن عظيم عند العرب ولو تأمننا ما سبق من أيامهم ودرس من أحوالهم قبل بيثة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا عجب يقول امرأ القيس وهو أحد إقبال الشعراء في الجاهلية، ويسمى ذو القروح لأنه لبس بردة مسمومة فشققت جسده، أصابته جراح، ويسمى بالملك بالملك الضليل، لأنه أخذ يبحث عن ملك يابه الذي فقده. هذا يقول مكر مفر مقبل مدبر مع كجنود صخر حطه السيل من علي. يتكلم عن فرسه وإقباله وإدباره في المعركة. ولا أظن أحداً منا لم يسمع يوما بعنتره. وإنشاده الشعر في في خيله هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ويتكلم مع خيله وكأن الخيل يشاركه أحزانه يقول لو كان يعلم لو كان يعلم من المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي وشكى إلي بعبرة وتحمحمي فزور من وقع القنا بلبانه أبيات عديدة في معلقة يتكلم فيها عن الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيول خيل اسمه السكب وخيل اسمه الورد وخيل اسمه المرتجز وغير ذلك من خيله صلوات الله وسلامه عليه كما أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاء كان له فرس تسمى البلقاء وكانت من جيد فرسه ولما كان يوم القادسية وكان سعد يشكو مرضا ولم يستطع أن يباشر القتال بنفسه إنما كان يشرف على أرض المعركة وكان أبو محجن الثقافي قد قيد في القيد لأنه كان يشرب الخمر فمنعه سعد أن يشارك في أرض المعركة فما زال أبو محجن يستعطف زوجة سعد في ان تطرقه فقبلت فأطلقت وثاقه وفكت قيده وأعطته فرس سعد فنزل المعركة ورأى الناس منه عجبا فكان سعد ينظر من خلف الأسوار إلى المعركة فيعجب وسعد لا يجهل خيله فكان يقول الضبح ضبح البلقاء والطعن طعن أبي محجن لكن البلقاء في مقامها في مكانها وأبو محجن في القيد وقد كان ما قاله سعد حق فقد كان هذا ضبح البلقاء فرسه وكان ذلك طعن أبي محجن المقصود أن الخيل إرث عظيم في التاريخ العربي من الله بها على على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة هنا قال ربنا والخيل والبغال وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم خيل كانت له بغلة تسمى دلدل تسمى دلدل قيل إن المقوقس عظيمة مصر عظيم القبط في مصر أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف لها الشاعر وقد ذكر العلماء أنها ماتت في ينبع وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعنون بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بغلته تبين لهم إلى متى بقيت وفي أي مكان نفقت وهذا كله يدل كما هو ظاهر على عناية الصحابة بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما كان له عليه الصلاة والسلام حمار يقال له يعفور يركبه بين الحين والآخر فقال ربنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أي فيها جمال ظاهر لمن يقتنيها كما يتنفس اليوم الناس في مراكب العصر ثم قال جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون أي أن هناك مراكب ستكون بعد الخيل والبغال لألفها الناس ويمتطونها وقد وقع كثير منها في عصرنا هذا ويبقى العلم عند الله بما ادخل في الغيب وبمن طوى عليه الكتاب, اللوح الكتاب المكنون وبمن طوى عليه الكتاب المكنون لكن نأتي هنا من ناحية فقهية إذا أذنت أيها المبارك الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذه الثلاث لا يكل منها شيء أي لا يجز للإنسان أن يطعمها قال لأن المنة بالأكل منها أعظم من المنة بركوبها والله جل وعلا لما ذكرها الثلاثة مجتمعة قال لتركبوها ولم يذكر لنا الأكل ولو كان الأكل منها جائزا لم تنى الله به علينا لأن الحكيم كما يقول لا يمن بالأدنى دون الأعلى وجمهور العلماء على أن الخيالة تؤكل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذبحنا فرسا على أهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكنا وإنما أردت بيان هذا لك حتى تفقه أن لئمة الكبار عندما يختلفون أحيانا تسمع بمذهب أبي حنيفة مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب أحمد إنما هؤلاء لأن الأفهام تختلف والنصوص القرآنية والحديث النبوي تحتمل فلهذا ينشأ أحيانا في المسائل الفرعية الكثير من الخلاف هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. En het is